بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعزاء المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاءنا يتجدد معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان للتفجيل إلى في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net فضيلة الشيخ أهلاً ومرحباً بكم أهلاً وصالحاً ومرحباً بكم صدر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا ندل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عيده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتبى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطابم منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جمته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة هذا هو لقاؤنا الثاني مع الأصول الثلاثة وأذكر بالمتن مرة أخرى يقول المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل المسألة الأولى أو المسألة الأولى واللغتان الصحيحتان العلم وهو معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دون الإسلام بالأدلة المسألة الثانية العمل به المسألة الثالثة الدعوة إليه والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا عن المسألة الأولى ألا وهي العلم وقلت بأن العلم مقدم على العمل واستدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بهذه الترجمة الفقيهة البليغة للإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم حيث قال باب العلم قبل القول والعمل وصدر هذا الباب بقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثاكم أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين فبدأ بالعلم وسنى بالعمل قال الحافر بن حجر رحمه الله تعالى قدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل إذن قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل يجب أن تتعلم باب العلم قبل القول والعمل وتحدثت في هذه المسألة لا أريد أن أكرر ما ذكرته في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا المسألة الثانية العمل العمل بالعلم فكل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه إذن العلم النافع الذي ندح الله ورسوله أهله على الاطلاق هو العلم الباعث على العمل أكرر العلم النافع الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل فكل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون تبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الفارق الكبير بين السلف والخلف أننا نرى بون شاسع وهوة سحيقة بين القول والعمل بين القول والفعل ترى الآن تنظيرا باهتا باردا وما أيصر التنظير لكن أين العمل؟ والله كلما تحدثت في هذا الباب اشهد الله انني اشعر بخجل واشعر بتقصير لانه من منا لم يشعر بتقصيره في حق ربه تبارك وتعالى نتكلم كثيرا لكننا نعمل قليلا ويرن في اذني الان قول القائل وغير تقن يأمر الناس بالتقع طبيب يداو الناس والطبيب عليلو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق فيما نقوله في هذه المسألة الثانية في مسألة العمل إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني أيها الإخوة إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة الحديث رواه مسلم من حديث أبي غريرة رضي الله عنه أول من تساعر به بهم النار هم القيامة ثلاثة عالم وقارئ للقرآن أتي به أي بالعالم فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت قال تعلمت وعلمت قال كذبت بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل ثم انر به فسحب على وجهه حتى القى في النار عالم يلقى في النار وقال اولي اتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت قال قرأت القرآن قرأت فيك القرآن قال كذبت بل قرأت اليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت قال ما تركت سبيلا يحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك أنفقت اليقال هو جواب وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي النار ورجل استشهد سقط في الميبان شهيدا فيما يبدو للناس فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي النار انظروا إلى خطري العلم بغير عمل فكل علم لا يفيد عملا ليس في القرآن ولا في السنة ما يضم البتة على استحسانه فما قيمة علم لا يورثنا الخشة لله جل وعلا ما قيمة علم لا يورثنا الطاعة ما قيمة علم لا يدفعنا دفعا الى القرب من الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء القضية أيها الأحبة ليست في التحصيل فحسب وإنما في أن نحول هذا العلم الرباني القرآني والنبوي في حياتنا إلى واقع إلى منهج عملي ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيبا ربي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقطاب بطنه اي امعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع اليه اهل النار يا فلان يا فلان مالك المتك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت اعمر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه ألا أيها المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي من الضنى كيما يصح منه وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وهناك يقبل ما تقول ويقتبى بالقول منك وينفع التعليم أسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال كان مالك بن بينار رحمه الله تعالى يقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزم القطر عن الصفا أي كما يزم الماء عن الحجر الأملس إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزم القطر عن الصفا آه كم من مذكر بالله وهو ناس لله وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال كان ابو الدرباء رضي الله عنه وان كان في سند الرواية باص. كان وقول انما اخاف ان يقال لي يوم القيامة اعلمت ام جهلت فاقول علمت احفظ الادلة واقول قال الله وروى البخاري وروى مسلم وروى احمد احفظ الادلة وانظ فيها كالسهم لكن فتش عن قلبك وفتش عن عملك اخشى او اخاف ان يقال لي يوم القيامة اعلمت ام جهنت اقول علمت فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها فتقول الآمرة هل ائتمرت وتقول الزاجرة هل اذبجرت فأعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع أين يستجاب لها هل تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي فتر على التوحيد الذي عصمه الله جل وعلا هل تتصور أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى وكان يستعيد بالله من علم لينفع هل فكر كثير من طلاب العلم الجراء الآن على التطاول على الرموز هل فكر كثير من هؤلاء الجراء الذين تطاولون على علماء الرموز هذه الأمة هل فكر أحدهم في استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع هل هناك علم لا ينفع نعم هناك علم لا ينفع العلم الذي لا يورث صاحبه الادب لا ينفعه العلم الذي لا يورث صاحبه الخشيه لا ينفعه العلم الذي لا يورث صاحبه التواضع لله ولرسول الله ثم لأهل العلم لا ينفعه إنما يخشى الله من عباد العلماء سئل الإمام أحمد من العالم قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية ولكن العلم خشية الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء روى مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم هل استعذت أنت بالله من علم لا ينفع؟ يعني لو سألت نفسي أنا ولو سألت الطلاب الآن بين أديا ما هي آخر مرة استعذت فيها بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع؟ ما هي آخر مرة؟ والله لو أذنت لنا ولإخوان الآن بين أديا بالجواب لنقلب إلي بصري خاسئا وهو حسير ما هي آخر مرة تضرعت فيها إلى الله وتململت بين أديا جل وعلا؟ تتملم للعصفر المبللة بالمطر واستعذت به تبارك وتعالى من علم لا ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها وكرروا هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها وكان علي يا الله ما اروع كلمات هذا الاثر وان كان في سنده ضعف ايضا من باب الامانة العلمية قال علي رضي الله عنه الاثر وهو ابن والدارمي وكذا ذكر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وغيره كان علي رضي الله عنه يقول يا حملة العلم اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز طراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علاميتهم يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى ان احدهم ليغضب على جليسه ان تركه وجلس الى غيره اولئك لا ترفع اعمالهم تلك الى الله عز وجل هل يجسد عليم رضوان الله عليه واقع كثير منطلاب العلم الان يا حملة العلم اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله وسيأتي اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم على نيتهم يقعدون حلقة يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا يباهي بعضهم بعضا يحضر عندي ألف والآخر أقول لا بل يحضر عندي ألفان وفي حلقة طلاب العلم وفي حلقتك عامة المسلمين مع أنهم حل دعوة الدعاة إلى الله جل وعلا فلان عالم وفلان اذا واعظ وفلان جاهل بالواقع وفلان ما زال في دورة المياه يعلم الناس احكام القضاء الحاجة وفلان عالم حيض وعالم نفاس يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم على نيتهم يقعدون حلقة لباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره حتى لذاب إلى رجل من علماء أهل السنة حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره أولئك لا ترفع وأعمالهم تلك إلى الله عز وجل فالقضية إذن أيها الأحدة قضية عمل أنا أقول دائما لطلابنا قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق بل إن المنهج موجود فالقرآن موجود بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا فمن الوسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق لكن هذا المنهج سهضل حبرا على الوراء ما لم يتحول هذا المنهج في حياتنا الى واقع عملي ومنهج حياة وهذا هو السر الذي من خلاله استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم ان يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموجب بالكفر والجهل موجة فاذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء وذلك في فترة لا تسوي الزمن شيئا على الاطلاق وذلك وذلك يوم أن نجح نبينا صلى الله عليه وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج القرآني والنبوي لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات أو عبر أشرطة الكست أو السبعات وإنما طبعها صلى الله عليه وسلم على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور فانطلق الصحب الكرام ليحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى منهج حياة الى واقع يتألق سموا وعظمة وصدقا واخلاصا وحركة وعملا وبناء فالفارق الكبير بيننا وبينهم اننا ربما تجدوا الان عند اقل طالب علمنا الكتب والمجلدات والله ما لم تكن هذه عند السلف والله ما كانت هذه الكتب والمجلدات بسمتها ورسمها وعددها وكمها عند السلف لكنهم حولوا هذا المنهج إلى عمل فما أحوجنا إلى أن نحول هذا العلم إلى عمل وإلا فالعلم عارية لا ينتفع به إلا إذا حوله صاحبه إلى منهج عملي وإنه الذي علم لما علمناه قال قتابه وإنه الذي عمل بما علمناه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر نقطا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أكتفي بهذا القدر في هذه المسألة الثانية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل والحال إنه ولي ذلك والقدر عليه قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة الدعوة إليه الدعوة إلى ماذا إلى العلم أم إلى العمل هل يعود الضمير؟ في قول المصنف الدعوة إليه على العمل أم على العلم والراجح الدعوة إلى العمل بالعلم فقد أصلنا الآن أن علما بدون عمل لا قيمة له الدعوة إلى العمل بالعلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لاسيما وقد عرف الشيخ العلم بقوله العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وسأرجع الحديث عن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام والحديث عن الأصول الثلاثة إن شاء الله تعالى فهذا هو لب كتابنا بإذن الله جل وعلا إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الاسلام الدعوة الى العمل بهذا الدين الدعوة الى العمل بالأمر الدعوة الى العمل باجتناب النهي الدعوة الى العمل بالوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى والدعوة الى الله أيها الأفاضل من أعظم الفروض التي افترضها الله تبارك وتعالى على ذي الامة وقد ذلت الأدلة من القرآن والسنة على وجود الدعوة الى الله على وجوب الدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونِ وقال الله جل وعلا قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أمن المشركين قال ابن القيم رحمه الله ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيره وكرر هذا الكلام لجلاله وجماله ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيره الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة ونسب هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الخيرية ليست ذاتية وليست عرقية وليست عصبية ولكنها خيرية مستمدة من حمل الأمة لهذه الرسالة المباركة لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأمة النبي أمة دعوة أمة بلاغ أمة رسالة ما شرفت الأمة إلا لحملها هذا الرسالة تدبروا هذا الأمر من الله لنبيه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدة إلا بلاغا من الله ورسالاته أمر مهيب امر جليل قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدة الا بلاغا من الله الا ان ابلغ دين الله الا ان ابلغ رسالة الله تبارك تعالى فالامة ما شرفت الا بالدعوة وما كرمت الا بحمل هذا الدين وما عزت الأمة إلا يوم أن رفعت راية الدعوة إلى الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن تخلت عن هذه الأمانة العظيمة والشرف الكبير والتبعة الثقيلة يا أيها النبي قم فأنذر فقام ورب الكعبة ولم يذق طعم الراحة حتى نقي ربه جل وعلا وحتى أنزل الله عليه قوله اليوم أتملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بل قد قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى الدعوة الى الله الان فرض عين على كل مسلم ومسلمة كل بحسب قدرته واستطاعته لاننا نعيش زمانا انتشر فيه الباطل واهله ووالله من انتشر الباطل واهله الا يوم ان تخلى عن الحق اهله فواجب على كل مسلم ومسلمة ان يبلغ دين الله على قدر استطاعته بقدر ما علمه الله تبارك وتعالى من العلم ألم تحفظ آية من كتاب الله ألم تحفظ حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر ربي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فلو تبوأ مقعده من النار وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن التلمذي وعير بسند صحيح نظر الله امرأة من حديث المسعود نظر الله امرأة رسول الله يدعو لك بنظارة الوجه يا من تبلغ عن الله وعن رسوله نظر الله امرأة سمع منا حديثا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ربي الله عنه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 من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أمره إلى الفضل ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامه شيئا وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خربا فأسأل الله أن يجعلنا جميعا من حوارين رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أبدا من حوارين رسول الله ولا من أتباعه حتى حتى ترفع نفس الرعاية التي رفعها رسول الله وحتى تتحرك بين الناس بذات المنهج الذي تحرك به بين الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدعو إلى الله بمنهج رسول الله ببصيرة بحكمة بالغة بكلمة رقيقة رقراقة بموعظة حسنة فالمنهج توقفي منهج الدعوة الى الله توقفي لم يدعه الله لنبي من الانبياء فضلا عن دعية من الدعاء وصول المنهج الدعوي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان قد تختلف الوسيلة فما نحن فيه الان وسيلة تتفق مع عصرنا وزماننا والشريط وسيلة والمحاضرة عبر الإذاعة وسيلة وإعلان لمحاضرة في التلفاز أو في جريدة وسيلة تختلف الوسائل باختلاف الزمان والمكان أما المنهج فتوقفي لا يختلف البكة باختلاف الزمان والمكان أصوله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك قال تعالى اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينة لعله يتذكر او يخشى هذه اصول المنهج الدعوي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله تطبيق عملي لهذه الاصول تطبيق عملية لهذه الأصول ولا تسع الوقت لذكر بعض النماغش الدعوية التطبيقية العملية من سيد الدعاء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنني اجدني مضطرا اضطرارا لان اذكر بموقف واحد تحفظونه جميعا لكنني اخاطب طلاب العلم واخاطب المسلمين في كل مكان كلنا يحفظ حديث الاعراضي الذي يقف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال الى جوار رسول الله هل تتصور هذا المشهد أعراضي يدع هذه الصحراء المترامية ولا يجد مكانا يقضي فيه حاجته إلا في مسجد رسول الله بل وفي حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقوم الصحابة ماذا ما ما ما تصل أيها الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء يقول لا تزرموه لا تزرموه أنا لا أقول هذا من باب الإعجاب السالب أيها الأحبة لا اقول هذا للاعجاب السالب او لمجرد الثقافة الذهنية الباردة بل انا ابين منهجا عمليا للدعوة الى الله تبارك وتعالى واجب على كل سالك لهذا الطريق والضرب المنير ان يكون على هذا المنهج العظيم لا تزرموه يعني لا تقطع عليه بولته ويقضي الرجل تبوله باطمئنان كامل حتى يقضي, يقضي الرجل حاجته ينادي عليه رسول الله نهر الرحمة وينبوع الحناني وأستاذ الخلق والأدب ويقول إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا لما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابين فيأتي الصحابي أو الصحابي ببلو من الماء فيشنه على اثر المول ويطهر المكان وانتهت القضية وانتهت المشكلة ما امر النبي الصحابة ان يلقوا هذا الرجل من يبيه وقدمه خارج المسجد ما عنفه ما وبخه ما اذاه بكلمة ولا بلفظه لا والله وانما انفعل هذا الاعرابي بهذا الخلق الكريم فدخل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دع الله بهذه الدعوة التي سمعها النبي سمع الاعرابية يقول اللهم ارحمني محمد ولا ترحم معنا احدا لم يجامله النبي على حساب المنهج ايضا وانما لما قضى النبي صلاته قال لقد تحجرت واسعا يعني ان تبيق ما وسع الله تبارك وتعالى والله جل وعلا كل ورحمتي وسعت كل شيء الشاهد ان نتعلم هذا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجمل قول قتادة في تعليقه على قول الله لموسى وهارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام اذهب الى فرعون انه طغى كل ما يعرف فرعون ففرعون هو الذي قال انا ربكم الاعلى وفرعون هو الذي قال انا علمت لكم من اله مغيري الى اخره ومع ذلك يأمر الله موسى وهارون نبيين كريمين أن يقول لفرعون قولا لينة فقال قتادة ورب ما أحلمك تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينة فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى وأنا أقول لقد دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كل يا الله دخلت الجنة في كل. مرت على كلب يلهث في من العطش فعادت الى بئر ماء فملات مقها ماءا وقدمت الكلب فشرب فغفر الله لها بذلك اقول يا اخوه اذا كانت الرحمه بالكلاب تغفر الخطايا من البغايا فكيف تصنع الرحمه بمن وحد رب البرايا ركزوا على هذا لانه يمنح قسوه وجفوه في كثير من طلابنا اذا اعف الطالب لحيته ووضع الغطرة على رأسه والتفم بدرس من دروس العلم وحول البيت الى نار متأججة لا يستطيع والده ان يكلمه ولا تستطيع امه ان تتحدث معه فضلا عن اخواته فضلا عن اخوانه لماذا قل التزم هل هذه حياة الالتزام هل بهذا الخلق والسلوك ندعو غيرنا الى الله تبارك وتعالى نأخذ بقلوب الخلق الى الحق سبحانه وتعالى محال يا اخوة احفظوا مني هذه الكلمات اقول ان الحق معنا اطلت النفس في هذه الجزيرة انني اعالج واقعا مرا اليما نحياه الان لماذا استطاع أهل الباطل أن يجذبوا الناس إلى باطلهم لماذا, لماذا لم يستطع أهل الحق إلى الآن أن يجذبوا الناس إلى الحق الذي من أجليه خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل جميع الرسل وخلق من أجليه الجنة والنار لخلل في منهجنا لخلل في دعوتنا لخلل في أسلوبنا في البلاغ عن الله تبارك وتعالى فالدعوة فن لا يجوز للدعية أن يتجاوز أصوله التي حددها القرآن كما ذكرت أقول إن الحق معنا احفظوا مني هذا إن الحق معنا لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة خلقية عملية على أرض الواقع ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق هذه المشكلة لا نحسن أن نشهد نحن ابتداء لهذا الحق على أرض الواقع شهادة خلقية عملية ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق فإن الباطل مع غيرنا لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق وحينئذ ينزو حقنا ويدعف كأنه مغلوب كما هو الواقع وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وينزوه وللباطل الذي انتفخ وانتفش فنعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين إلى ثالثة لهما إما أن نعبر عن ألمنا بصورة مكبوتة سلبية فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم وإما أن نعبر عن ألمنا هذا بصورة صاخبة متشنجة منفعلة وأحيانا دموية مخزية فيزداد أهل الأرض في الأرض بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم فنقصر الحق مرة بعد مرة مع اننا على الحق وما ان غيرنا على الباطل فالقضية وايها الافاضل كيف ندعو الناس كيف نبلغ الحق لاهل الارض بحق اقول ايها الاحبة اننا لا نتعامل مع ملائكة بردة ولا مع شياطين مرضة ولا مع احجار صلبة من نتعامل مع نفوس بشرية فيها الاقبال والاحجام فيها الخور والشر فيها الحلال والحرام فيها الفجور والتقوى فيها الطاعة والمعصية او لم يقل خالق النفس البشرية جل وعلا ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها فلنتعامل مع النفس البشرية من هذا المنطلق لنصبر أغوارها لنتغلغل إلى أعماقها ولن يكون ذلك أبدا أيها الأحبة إلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراطة هذا فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعليم رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث سهل بن ساعد وفيه أنه قال لأ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعب الله الله الله, الله نرى إلى هذا الفضل العظيم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذه هي الدعوة الكريمة هذه الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل لها مثلا في القرآن بالشجرة الكريمة الطيبة تلك الشجرة التي تتغلغل في اعماق الطربة وفي قلب الصخور لا تؤثر فيها الرياح العاتية ولا تحطمها معاول الهدم والبطش والطغيان انها الدعوة الى الله بين الجوانح في الاعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الاذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها ولما لا وهي كلمة الله جل وعلا قال الله وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تعجب معي بعد هذا الفض الوجيز الذي تحدثت عنه في فضل الدعوة الى الله تبارك وتعالى ان كثيرا من اخواننا وطلابنا يا. زفون عن الدعوة إلى الله بدعوة أنهم ما زالوا يطلبون العلم ومن قال لك بأن طلب العلم ينتهي في مرحلة من المراحل إن طلبك للعلم لا ينتهي حتى تلقى الله جل وعلا قال الإمام أحمد إمام أهل السمة حينما رآه أحد الأفاضل لا زال في مجلس العلم يمسك المحبرة فقال له يا إمام بلغت ما بلغت زلت تحمل المحبرة قال نعم مع المحبرة إلى المقبرة وقل رب زبني علمه يأمر الله نبيه بهذا وقل رب زبني علمه سيظل الطالب يطلب العلم الى ان يلقى الله فارجو من طلابنا ان يفرق بين الطالب العلم وبين الدعوات الى الله جل وعلا صحيح ان كانت الدعوة المتخصصة لها اهلها من المتخصصين من المتحققين بالعلم الشرعي فان الدعوة العامة واجبة على كل مسلم ومسلمة كما قال شيخنا رحمه الله كل على حسب قدرته واستطاعته اخي الا بتصطح انت ان تبلغ غيرك بلسانك بكلمة رقيقة بالأدلة فبلسان غيرك من أهل العلم بشريط أو بكتاب أو بكتاب أو بمطوية بتخصوص جزء من مالك للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتكثير سواد المسلمين في المساجد في المحاضرات العامة بزيارة لله تبارك وتعالى لاحد إخوانك في الله لتبلغه عن الله تبارك وتعالى ولو بشريط وأنا أقول نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنادر في المساجد وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه لو شهد كل مسلم للإسلام شهادة عملية في موقعه فهي أعظم خدمة يقدمها لدين الله تبارك وتعالى شهادة رب الكعبة آثم قلبه من يكتمها الآن لأننا نعيش عصرا أيها الأحبة صار الغرب يحكم وفوق يحكم فيه على الإسلام من خلال واقعنا كمسلمين وواقع المسلمين فاضح مخزي الا من رحم ربنا تبارك وتعالى من افراد فصار العالم كله يحكم على ديننا من خلال وقعنا فأعظم خدمة نقدمها للدين أن ندعو لهذا الدين بأخلاقنا بسلوكنا بأعمالنا بأقوالنا ايتيني بواحد لا يستطيع في أي موقف من المواقف أن يبلغ عن الله بكلمة مهذبة رقيقة الكل يستطيع ذلك والله لازلت أذكر هذه الأخت الفاضلة من الرياض كنت في زيارة لإخواننا في ألمانيا وأخمرني إخواني أخمرني إخواني هنالك عن رجل ألماني فاضل من الدعاة إلى الله يتبارك وتعالى وقال بأنه كان يعمل ملاكما في فترة من الفترات قبل عشرين عاما ودعي ليكرم في مدينة الرياض فتقدمت أخت فاضلة بحجابها الكامل وقدمت له هدية بين الهدايا وما كان هذا الرجل قد أسلم بعده قدمت له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية فقط دعوة يقول هذا الرجل وأخذت الهدية وضعتها بين الهدايا ومضى على هذه الهدية عشرون عامة يا الله يقول جلست يوما لأرتب مكتبتي فأقع في يدي هذا الكتاب فتذكرت وعدت إلى الوراء عشرين سنة قال فجلست على مكتبي كرسي كرسي مكتبي وقرات فتحت الكتاب من اخره فقرات تفسير سوره الإخلاص قال فعدت الى الكتاب من اوله فقرات تفسير سوره الفاتحه قال فهزت المعاني قلبي ووقع حب الإسلام في قلبي فخرجت من بيتي على المركز الإسلامي قلت بلوني ماذا أصنع إن أردت أن أدخل بيم الله قالوا اغتسل فاغتسلت ونطق الشهادتين ودخل بيم الله تبارك وتعالى وفي النحوة التي خلع فيها رباء الشركة على عتبة التوعيد والإيمان تحرك للجين تحرك للدعوة ماذا يصنع لا يحفظ شيء من القرآن لا يحفظ شيء من السنة لكنه يستطيع ان يقدم شيئا فلم ارفع يوبه بالناس عيبا كنقص القادرين على الكمال ما يصنع هذا الرجل الصادق اخذ مجموعة من الكتيبات التي تتحدث عن الاسلام باللغة الالمانية وخرج في ميدان عام وضعها على منضبة كهذه وكان الشباب والفتاة يعرفونه وينزلون اليه لوقت عليهم على الاوتوغرافات فيقدم الى احدهم كتيبا من هذه الكتيبات يقسم الاخوة بالله دخل الاسلام على يد هذا الرجل ما يزيد على مئة رجل وامرأة على مئة رجل وامرأة في عام واحد هذا العدد كله في ميزان من؟ الاخت الفاضلة التي قدمت له هذه الادية التي ما توقعت ان تكون سبب اسلامه بعد عشرين سنة فما عليك اذن الا ان تدعو الى الله تبارك وتعالى وان تغرس في حقل اسلام غرصا صحيحا غرصا صحيحا بالقرآن والسنة بفهم سلف الامة رضي الله عنه وارضاهم ودعي النتائج بعد ذلك الى الله تبارك وتعالى فالقلوب ليست بيد احد وفرق يا اخوة بين هداية الدلالة وهداية التوفيق فهداية الدلالة هذه وظيفتنا ان ندل الخلق على الحق نقول قال الله جل وعلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بادب وتواضع وحكمة ورحمة ان هداية التوفيق في بيد الله تبارك وتعالى لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هل أرى تعارضاً أيها الشيخ وبين هذه الآية التي ذكرت ولينا قول إليه تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم لا لا تعارض فالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة هي هداية الدلالة, هي هداية الدلالة او الدلالة واللغتان الصحيحتان بالفتح والكسر اما الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي هداية التوفيق فهذه بيد الله تبارك وتعالى ولو كانت بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم لهدى النبي عنه ابا طالب كما في صحيح البخاري وغيره من حديث سعيد ابن المسيب عن ابيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جان وعبد الله هو أبي أمية فجلس النبي عند رأس عمي وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله يوم القيامة فقال له ابو جهل اترغب عن ملة عبد المطالب فقال ابو طالب بل هو على ملة عبد المطالب ومات على هذه الكلمة فخرج النبي من عيندي ويقول لاستغفرن لك ما لم انهى عنك فنزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا قلي قربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. الا تعجب معي بعد كل هذا الفضل ان يتخلى كثير من اهل الفضل عن الدعوة الى الله جل وعلا بل وقد يقمنوا احدهم هذا العزوف ويحتج ويدلم له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اتديتم فهم خطأ وفهم مقلوب للآية وقد خشي الصديق ربي الله عنه يوما هذا الفهم الخاطئ للآية فرتقل المنبر كما في سنن التلمذي والسنن ابن ماجهة ومستدي أحمد بسنة صحيح. ارتق المنمر فحمد الله وأثنى عليه وقال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايات وتضعونها في غير موضوعها فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروا يوشك الله ان يعمهم بعقاب منه وانتم تعلمون ان الفتنة والمصوبة ان وقعت تصيب الصالح والطالح واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ونبينا صلى الله عليه وسلم يقوله كما في صهي البخاري وغيره من حديث النعمان الدبشير مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء أمروا على من فوقهم فقال لو أننا خرقنا فيما صيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا قال لا تركوهما ما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على إيديهم لنجوا جميعا ولن يكرروا النبي لفظ النجاح لنجوا جميعا وفي الصحيحين من حديث الأم المؤمنين زينة بانتجاه شربي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزع وفي لفظ استيقظ النبي يوما من نوميه عندها فزع ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق النبي باصبعيه السبابة والابهام فقالت ام المؤمنين زينب رضي الله عنه يا رسول الله انا هلك وفينا الصالحون قال نعم قال نعم اذا كثر الخبث قال نعم اذا كثر الخبث فالدعوة الى الله ايها الافاضل فرض عين على كل مسلم ومسلمة كل بحسب قدرته واستطاعته لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الكفر واستشر فيه الباطل ومن تشر الكفر وأهله والباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله المح الآن صديق الأمة ربي الله عنه أبا بكر بعدما نطق الشهادتين وفي أيام قليلة ينطلق إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليرجع بعد يوم واحد بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة يا الله يرجع بعثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وبالزبير ابن العوام وبسار ابن ابي وقاص وبطلحة ابن عبيد الله بعد يوم من واحد اختم بهذه الكلمات شتانة شتانة بين زهرة حقيقية من خلق الله لا تحبس عن الناس ارجها واطرها وبين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الظهور إلا سبها أسأل الله عز وجل أن يشرفنا وإياكم بالدعوة إليه وأن لا يحرمنا وإياكم من كرامة البلاغ عنه وأن لا يحرمنا وإياكم من دلالة الخلق عليه بحق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعل الله ذلك في مجزان حسناتكم أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف او عبر موقعنا على شبكة الانترنت مع اتصال من الاخ فهد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل يا اخي كيف حالك يا شيخ اهلا ونسهلا حياكم الله انا حبكم في الله يا شيخ احبك الذي احببتنا فيه ناس على الله وبيعلمكم مبارك فيكم ان آمين. شاء الله امين يا رب ذكرتم من مثال دعوة يا شيخ المطنيات والكتب والكثتات والاشبتة نعم حميل من وسائل الدعوه يا شيخ انما مثلا يعني نضع المساجد مطويات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم لالاثرين وقلوب اكثر لا. يعني في ما جاء في البحر او ما جاء في السماوات الاعجاز العلمي في القرآن الذي اثبت العلم الحديث نعم لا. لانه أك... يعني لانه اقوى في الى قلوب الناس نعم نعم نعم واضح سؤالك الله, الله يحييكم فرد الشيخ الأخ فهد يسأل عن وسائل الدعوة وخصها بالعجاز العلمي في القرآن نعم هذا باب عظيم جدا من الأبواب التي نستطيع أن نتغلغل بها الآن إلى العقول والقلوب وأنا قدمت العقول على القلوب في هذا الباب لأن كثيرا من الناس لا يذعن للحق وبكل أسف إلا إذا وجد هذا الحق مدعما بهذه الأدلة العلمية لكن ليس معنى ذلك يا الحب أن نلوي أعناق النصوص القرآنية والنبوية لنظرية علمية فما أثبته العلم ما أثبت العلم الصحته في القرآن صدقناه وما كذب العلم الصحته يعني أنكره لا وإنما هذا باب عظيم من لا سيما إن كانت المعلومة فيه مضبوطة صحيحة أن نقدمه بصورة جميلة ملفتة للأنظار في المساجد لنبين أن عطاء القرآن ما زال متجددا في عصر العلم يعني لو قدمنا الآن ما أثبته العلم الحديث عن آيات لله تبارك وتعالى في هذه الأجرام السماوية لو مثلا على سبيل المثال تلماكن لأكاديمية البحث العلمي في نيويورك مثلا إذ تقول لقد وصلنا أو توصلنا بعد بحث علمي دقيق أن الأجرام السماوية قد وضعت بنظام دقيق وليست مصادفة عشواء ولو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على ظهر الارض ولو تركت مدارها الى اسفل قليلا لحترقت كل حي على ظهر الارض ولو طرق ترك القمر مداره الى اعلى او الى اسفل لاختلت حركة المد والجذب وغرقت الارض بمن فيها او هلك اهل الارض عطشة هذه المسائل الجميلة العلمية لا شك انها تدعم وتجدد الايمان في قلوب المؤمنين وتزيل الشك من قلوب المتشككين وتأتي بقلوب المنحرفين عن رب العالمين الى الله تبارك وتعالى و الى القرآن و اود ان لو ذكرت على وجه السرعة بموقف مثلا من المواقف البحث العلمي التي اتت قلب رجل عالم مشهور كموريس بوكاي مثلا في العصر الحديث عام 1981 طلبت فرنسا بصورة رسمية من مصر ان ترسل مصر اليها بجثة او بممياء فرعون واستقبل الرئيس الفرنسي وقتها فرنسوا ميتران وجميع وزرائه وكل المسؤولين جثه فرعون في المطار ونقل في موكب مهيب الى متحف الاثار الفرنسيه لاجراء بعض بعض الدراسات على هذه المومياء وعلى هذا الجثمان وكان رئيس البحث العلمي لهذا الفريق موريس بوكاي وانشغل كل فريق في تخصصه لكن مراس بكاي انشغل بقضية اخرى بالنسبة اليه كبيرة كيف هلك هذا الفرعون كيف مات وبعد مدة طويلة من البحث العلم الدقيق بالحاسبات الالية الدقيقة والاجهزة العلمية الحديثة اراد ان يعقل مؤتمرا صحفيا عالميا ليعلن فيه للدنيا كلها انه اكتشف امرا هائلا خطيرا فقال له أحد أقرانه في المحث العلمي وفي العمل وما هي المعلومة قال أود أن أبين للدنيا كلها أن هذا الفرعون مات غريقا فهلس في أذن وقال لا تتعجل فالمسلمون يزعمون أن الكتاب الذي بين أبيهم يتحدث عن أن فرعون قد مات غريقا من 14 قرنا قال ماذا؟ هذا محاس لم يكتشف العرب مثل هذه الآلات التي بحثنا لها فصلنا إلى هذه المعلومة قال لا لا لا تتعجل فقل احضر لي التوراة احضر التوراة فقرا فلم يجد اثرا لهذا احضر الانجيل فاحضر الانجيل فقرا فلم يجد اثرا لهذا احضر القرآن فاحضر له القران ودخل عالم فقر عليه ايه واحدة فذا من كتاب الله تبارك وتعالى انه يقول الله جل وعلا فليومن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه فنطق وقال اشهد ان هذا القرآن من عند الله واستمر عشر سنوات نريد ان يستخرج تناقضا علميا واحدا بين القرآن الكريم ما أثبثه العلم الحديث فلم يجد فبعد عشر سنوات قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله فأنا أحي الأخ الكريم وأذكروا إخواني بأن هذا باب من أعظم أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا سيما ونحن نعيش عصر العلم وأسأل الله أن يرزقنا ياكم السلام والإخلاص والتوفير هل أحد من السلام عنده إسرائيل؟ فضل أخمعات قد انتشر في الآونة الأخيرة هناس من الدعو العلم يا شيخ فنويد من توضيح مظاهر هذا الخطر الجسيم الذي يهدد الأمة الإسلامية بأثرها مع التنويه على كيفية تجنب أمثال هؤلاء من مدار علم وجزاكم الله خيرا هذا سؤال في غاية الأهمية والتعالم لا شك مرض العصر التعالم مرض العصر وداء خطير وعتبة الدخول الجائرة الفاجرة ألا وهي القول عن الله بغير علم ظهر كثير من المتعالمين ممن ادعوا العلم قبل ان يتعلموا هذا هو التعالب وبالغوا قبل ان يبلغوا وتذببوا قبل ان يتحصرموا فترى من اخطر مظاهر التعالم الان وانا احذر اخواني وطلابي من هذا المرض العضال بل وحذر نفسي ورب الكعبة من أخطر المظاهر التعالم أن ترى الآن جرأة رهيبة على الفتوى لو تتبعت الفضائيات الآن لنقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير ترى جرأة على الفتوى في المسائل التي لو عرضت على أم رب الخطاب ربي الله عنه لجمع لها أهل بدر تسمع على فضائيات من الفضائيات من يقول السماوات ليست سبعا وتسمع من يقول ليس هناك ما يسمى بالهجرة وتسمع من يقول ويقول ويقول حتى قال رجل في مسألة حينما سؤل قال هكذا باللغة للدارجة قال اصل النبي ما كانش يواخد باله خلل فتنمحوا الان جرأة على الفتوى في المسائل العويصة التي لو عرضت على عمر بن الخطابي لجمع لها اهل بدر تعالوا أن يبعي الإنسان العلم قبل أن يتعلم لا يعرف مرتبة الدليل ولا يعرف مناط الدليل ولا يعرف أن يفرق بين الجمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوق وتراه يتجرأ على الخوض في كتاب الله تبارك تعالى أو في مسائل الأصول الكبار قد يقع في التكفير وقد يقع في التفسير وقد يقع في التبديئ وهو لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومناطه بين الدليل ومراتبه فأنا أقول العلم الدليل ليس منتهى العلم يا أخوة الدليل ليس منتهى العلم بل بد من فهم العلم ولذا نرى البخارية رحمه الله تعالى في كتاب العلم يترجم مبابا فقيحا بعنوان باب الفهم في العلم باب الفهم في العلم ومن جميل ما قاله ابن القيم قال إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا فالجرأة على الفتوى من أسوأ مظاهر التعالى وهي منتشرة جدا الآن بين كثير من المنتسبين إلى العلم الشرعي يا أخي لو, لو ذكر العلماء فعبد الله بن عمر نجم في سماء العلم يأتيه سائل فيقول له يا ابن عمر أتاي في العمة فيقول عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسأله فيقول السائل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فسأله قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك فانصرف السائل فقبل عبدالله ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال ابو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا ادري واذا ذكر العلماء فمالك ابن انس امام دار الهزرة نجم ثاقب في سماء العلم يقول تلمذو الشافعي صعبت مالكا فسئل في ثمان واربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين من لا ادري وإذا ذكر العلماء فالشافعي نجم ثاقب يقول اسحاق بن راهوي قال لي أحمر بن محمد تعالى يا اسحاق وليك رجلا بمكه ما رات عيناك مثله قال فاراني الشافعي قال اسحاق فنظرت الشافعي في الفقه فلم ارى افقها من فنظرته في اللغة فوجدته بيت اللغه فنظرته في الحديث فلم ارى اعلم منه والله لقد صدق احمد فلم ترى عيناي مثله هذا الشافعي سائل في المجلس فاساله فيسكت الشافعي فكل السائل اجب فيسكت الشافعي فيكون السائل اجب ويسكت الشافعي فيقول السئله الثلاثة اجب فيقول الشافعي انتظر يا اخي حتى اعلم هل الفضل في سكوتي ام في جوابي هؤليهم العلماء فمن اخطر مظاهر التعالم الجرأة على الفتوى والعجب والكبر والغرور واحتقار الناس وازدراء الناس وحفظ بعض المسائل للتأسد والتنور بها على اقرانه في مجلس ومجالس العلم يجلس في مجلس فيقول قاعدة من قواعد الأصول مثلا يذكر قاعدة من القواعد العمل بالعلم العمل بالظن لا يصح ما دام العمل بالعلم ممكنة مثلا يعرف الشرط ميته وهدفه أن يظهر للناس أنه على علم أنه أعلم منهم والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وسنم المهقي وابن ماجه وغيرها بسند صحيح من حديث كعد بن مالك من تعلم العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه, وجوه الناس اليه فهو في النار نعوذ بالله من الخذلان فيجب علينا ان نخلص النية وان نصحح الطوية وان نطهر السريرة وان نخلص لله وان نعلم ان الفضل بيد الله وان القلب كالريشة في مهب الريح وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الحق وأن يرزقنا الإخلاص إنه ولو ذلك ولا نريد أن نطل حتى أدع المجال لأخوتنا وإخواننا في طرح ما يريدون من الأسئلة الأخ أحمد من ليبيا يسأل ويقول السلام عليكم ذكرتم من شيخ تعريف الحكمة لمن القيم رحمه الله فأين نجد ذلك وظارس الله فيكم تجد ذلك إن شاء الله تعالى في كتابه القيم الماتع مدارج السالكين وأذكر مرة أخرى بتعريفه إذ يقول الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي وأركانها العلم والحلم والأناه وآفاتها وأضادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة فلا حكمة لطائش ولا لجاهل ولا لعجول الأخ الرحمن من فرنسا يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم صديق الشيخ أحيانا قد يتعلم المرء أمورا تكون راجبات أو منهيات أو سنن أو مكروهات فلا يطبقها فهل هذا يعني أنه لا يدعو إليها لكونه لم يطبقها هذا سؤال جميل وجيه ليس معنى أن يضعف أحدنا لهيئته وطبيعته البشرية وأن يزل في معصية من المعاصي وأن يقع في منكر من المنكرات ليس معنى ذلك أن لا يحذر الناس من هذا بدعوة أنه يقع فيه لا لأنك بذلك تقع في معصيتين أما المعصية الأولى وقوعك في هذا المنكر والمعصية الثانية عدم تحذيرك للناس من الوقوع في هذا المنكر أو عدم دعوتك إلى الآخرين للاجتناب هذا المنكر فأنت بذلك ارتكبت معصيتين فالإنسان بشر ضعيف يزل في أي لحظة من اللحظات ليس معنى ذلك إن ضيع مثلا قيام الليل أن يذكر إخوانه بقيام الليل ليس معنى ذلك أن يحذر إخوانه من ترك الصلاة أو أن يذكر إخوانه المحافظة على الصاتف جماعة ربما يقع في النظر إلى ما حرم الله ليس معنى ذلك أن يحذر إخوانه من هذه المعصية فيجب على كل من زل في معصية أن يحذر منها وأنا أرجو الله عز وجل أن دعوته لغيره بترك المعصية أدعو الله أن تكون دعوته سببا, سبباً من أسباب تركه هو لهذه المعصية واضح؟ فليس معنى أننا نقع في تقصير أن نحذر غيرنا من هذا التقصير وإنما أدع غيرك وحذر غيرك وسل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الصدق وأن يعينك على ترك هذا الممكن الذي تحذر الناس منه وأنت واقع فيه وببركة دعوتك للآخرين أرجو الله أن يبارك عليك وأن يخرجك من هذا الممكن وأن يجنبك الوقوع فيه وأن يردك إلى الطاعة رد جميلة إنه لي ذلك مولاه هناك سؤال من الاخت سميرة من الجزائر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ما هي نصيحتك نصيحتكم لعوام الناس الذين لا يملكون العلم الشرعي الكافي للتميز بين الدعاء الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ويدعون لدين الله بالباطل وبين العلماء الربانيين بابارة اخرى ما هي صفات الدعاء الذين علينا تلقى العلم منه منهم والاقتداء بهم بارك الله فيكم وفي علمكم والله هذا سؤال في راية الوجاهة وربما سألني بعض طلابنا في الحلقة الماضية هذا السؤال أيضا وأقول بأن الأمر يسير على طلاب العلم ان شاء الله تعالى يعني طالب العلم يستطيع أن يميز بين العالم الرباني والدعية الصادق الذي يتلقى العلم على دي من غيره لماذا لأننا لا نتعبد لله تبارك وتعالى بتقديس العلماء أو بعبادة العلماء والشيوخ أبداً وإنما منهجنا الذي ندين الله تبارك وتعالى به ما أصله عليه بنبي طالب رضي الله عنه أعرف الحق تعرف أهله فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق ومن بديع ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم لإعقصام قال ولقد زل أقوامٌ ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فظلوا عن سواء السبيل ومن بديع ونفيس ما قاله الشيخ الإسلام المتنمية رحمه الله تعالى قال ليس لأحد هذا كلام بديع جدا ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم اكرر ليس لأحد ان ينصب للامة شخصا يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد ان ينصب للامة كلاما يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت اليه الامة ومن اروع ما قاله عيضا رحمه الله تعالى قال فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب العلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي وهذه طرق أهل البدع والأهواء فنحن نظر مع الدليل حيث دار وهذا واجب على كل طالب علم يستطيع أن يعرف الأدلة وأن يفرق بين مراتب الأدلة ومناطات الأدلة أما علمة المسلمين ممن لا يحسنون أن يعرفوا الأدلة أو أن يفرقوا أو أن يعرضوا هذا الكلام الذي يستمعون إليه على كتاب الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقول في كلمات يسيرة أول أمر يجب على المسلم أن يتق الله تبارك وتعالى وأن يبحث عن من يأخذ منه دينه فالأمر دين لا ينغي للمسلم أن يأخذ دينه الذي يقبل به على ربه تبارك وتعالى من أي أحد وأول أمر وأول أمر فعلى المسلم على المسلم أن ينظر إلى سمت العالم الى هديه الى دله هل هو على سمت المصطفى صلى الله عليه وسلم هل هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ابلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانا بعيد عن سمته وهديه ودله فاول امر يستطيع الرجل العادي المسلم العادي ان يفرق به ان ينظر الى سمت العالم ثم أود أن أقول ولله الحمد وإن لم يحسن الرجل المسلم العادي أن يفرق بين الأدلة ومراتبها أود أن أقول بفضل الله جل وعلا الحق أبلج والباطل لجلج الحق يعليه النور ويفسوه البهاء والجلال والجمال والباطل يعليه الظلام لو قال لو سمع المسلم العادي العالم يقول قال الله جل وعلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي أخذ من. لأن العلم قال الله قال رسوله أن إن كانت الحلقة في فضائية من الفضائيات أو في مجلس من مجالس يقبل الوقت كله في كلام مصرود مطول لم ينور بآية من كتاب الله ولم يدعم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر المسلم أن يتلقى كل هذا ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أبقى الله في الأمة الربانيين والمخلصين ممن يبلغون عن الله ورسوله وأختم بهذا الحديث الذي رأى البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة قائمة بأمر الله لا يبرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس وفي لفظ وهم كذلك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فتح الله عليكم فضيلة الشيخ نعتذر للإخوة الذين أرسلوا لنا اكتساراتهم ويما تقرب على ستين سؤالا ونحب أموات جهنات السابق المشاهدين إلى أنه ابتداء من اليوم السبت سنقوم بعرض دروس الأسبوع الماضي في تمام الساعة الحابية عشر ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ليتمكن إخواننا في المغرب العربي ومن لديهم أعمال لا تتناسب مع العرض الحالي بمتابعة البرنامج أعزائي المشاهدين العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يختبى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا اللهم بارك لنا في علمائنا وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى موعدنا يوم الاثنين القادم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي استودعكم الله الذي لا تضيع لدائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته